أيها الأخوة المباركون، الوقوع في الذنوب والمعاصي سببه استحكام الغفلة على القلوب، ران حب الدنيا على النفوس، أمينة مكر الله، إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للحفاظ على المجتمعات وصلاحها، صنمام أمان جعل الأئمة يزعمون أنه الركن السادس من أركان الإسلام. بذهابه نؤذن أنفسنا بحلول النقم إننا نسير في سفينة ما تهاون فيها أهلها من الرد الظالم إلا خرقها الخارقون سيغرق الجميع وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا أصحاب المنكرات اليوم يدقون بمعاول الهدم في مجتمع المسلمين الزاني وتارك الصلاة مالع الزكاة والمستهزئ بالدين دعاة السفور والفجور وشياطين القنوات الفضائية واللا فضائية أكلة الربا ظالمو العمال الكذابون السائحون العائمون بين الناس بالنميمة والرشوة والغش كل أولئك معاول هدم ينخرون في هذه السفينة قالت أم المؤمنين عائشة ان اهلكم وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكه ملامح